المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة يُقد من شجرة مباركة زيتونة.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 رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع ذِكْرِ ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إن سوا قبلهم ولا جان فبأي ألم إربكوا ما تكذبان متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان